وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ لِكُلِّ نَبِيٍّ إِنَّ ادُّعَاءَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادا ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم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 فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادا وثموذا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثبيلا ولقد على القرية التي أمطلت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُبِلُّنَا عَنَالِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنَ ضَلُّ سَبِيلًا أَرَى من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل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 وما أغسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجره إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا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 والذين لا يدعون مع الله إلان آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما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 وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُووا بِاللَّغْوِ مَرُووا كِلَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمَّوْا عُمْيًا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 خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم كَبَاخِعٍ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن شَأْنٌ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ الرحمن محتزن الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى الارض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم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 قال فَقُولَا إِنَّ رسول رب العالمين انا ارسل معنا بني إِسْرَائِيلَ قال أَلَمْ نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين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 تعقلون؟ قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولا جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي سُعبان مُبين ونزل يده فإذا هي بيضاء لَوِينَ قال للملائِحَوَلَهُ إِنَّهَا ذَلِكَ سَاحِرٌ عَلِيمٌ يُريدُ أَن يُخرِجَكُم مِن رُضِّكُمْ بسحره فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هلنتم <كزيمي> لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكمون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 فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يقول كبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم قالوا لا ضير إنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم اتبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانثلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وَأَمْجَينَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا لَهُرِيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مِنِّي وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَرَ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويستين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم وأزفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكذبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن نا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين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 وإلا كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح من المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول نبيين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جر إن جري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم